بسم الله الرحمن الرحيم الغلبت الروم في أ د ن ى ا ل أ ر ض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله ل ا أ م ر من قبل و م ن بعد و ي يفرح و م ئ ذ ا ل م م ؤ ن و ن ب ن ص ر ا ل ل ه ينصر م ن ي ش ا ء وهو ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن ا ل آ خ ر ه هم غافلون أ و ل م يتفكروا في أ ن ف س ه م ما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و أ ج ر مسمى و إ ن كثيرا من الناس ب ن ق ا ء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أشد موسوعه ن ه النابلسي ل ل ع م ر و م ا و ل ا ء ت ه م ر س ل ه م ب ا ل ب ي ن ا ت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 ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون و أ م ا الذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ة ف أ و ل ئ ك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 واذا أ ن ت م بشر تنتشرون ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون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 ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون ومن آ ي ا ت ه يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ومن آ ي ا ت ه أ ن تقوم السماء و ا ل أ ر ض ب أ م ر ه ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون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 ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكت ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم, فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون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 كل حزب ب م الهدى د ي م فرحون شركه دعويه غير ربحيه م ثم إ ذ ا أ ذ ا ق ه م منه ر ح م ة إذا فريق منهم بربهم ر ي منهم ش ك و ن ل ي اجتماعي ف ا ت ي م فتمتعوا فسوف تعلمون اما انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أ و ل م يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أ شركه م ا ل م وما ف ل ح و ن ت ي ه م م شركه ب دعويه ف أموال الناس ف ا ي ر ربحيه و ذات مضمون اجتماعي ل ل ل ه ف أ فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل كان ك أ ث ر ه م مشركين فأقم و ج ه النابلسي ا ت ي ي و م ا ل ا س ل ه ا م ئ ذ ي ص د ع و ن م ن كفر ف ع ل ي ه كفره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 وان كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الاء لرحمه ر الله كيف يحيي ل ا ر ض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 「私 ل 名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 「今日は何をしても」